<تصحيح> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرما ولم يصح العقد ثم انت تيمم وصلنا لم يعد إن عجز عن ردة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين في الدرس السابق كنت شرحت قول المؤلف إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ذاق الوقت ثم مسألة تليها أو علم أن نوبة لا تصل إليه إلا بعده توقفنا هنا أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده هذه المسألة لم نشرحها وفي حقيقة كان الأحسن أن تلحق بالدرس السابق ونتوقف على منبع الماء لماذا نقول الآن أن هذه المسألة حكمها حكم مسألتين السابقتين تماما تماما من حيث التعليل والخلاف فالكلام فيها كالكلام في مسألة إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ساق الوقت لكن فات في الدرس السابق أن نقول أن هذه المسائل الثلاثة تندرج تحت قاعدة مهمة ذكرها الشيخ بن رجب رحمه الله مفيدة لطالب العلم يقول الشيخ بن رجب في القواعد امكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور القاعدة أن امكان الأداء ليس شرطا في استقرار الوجوب هذه هي القاعدة وذكر لها مثلا منها مسألة الباب يقول وإن تحت ذلك صور منها الطهارة فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ذاق الوقت فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح الحاصل أنه على القول أول تكون من صور المسألة تكون من فروع هذه القاعدة فتثبت في ذمته وإن كان غير متمكن من الأداء نرجع لموضوع الدرس اليوم يقول الرحيم والله تعالى ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم انت يمم وصلنا إلى آخره إذا باع الإنسان الماء بعد دخول الوقت ولم يترك شيء للتيمم فحكم عند الحنابلة أن فعله حرام والعقد لا يصح لكن سيذكر المؤلف أنه إن تيمم صح ومعنى قول المؤلف من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت أنه لو فعل ذلك قبل دخول الوقت فلا فلا حرج وهذا هو المذهب أنه قبل دخول الوقت لا يحرم ولا يأسم ولا إعادة عليه ولا إشكال في حقه لكن الإشكال إذا فعل ذلك بعد دخول الوقت يقول ولم يترك ما يتطهر به حرم هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع لأن هذا الفعل يؤدي إلى ترك ما يجب وهو الطهرة بالماء ولم يصح العقد لم يصح العقد هذا هو المشهور عند الحنابلة وتعليلهم لأن حق الله تعلق بهذا الماء فإذا تعلق حق الله بهذا الماء لم يصح العقد وهناك وجه وقيل احتمال أنه يصح, أنه يصح الحاصل على المذهب يحرم ولا يصح يحرم ولا يصح ثم قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده إذا تم البيع وقلنا أنه حرام ولا يصح لكنه فعل ذلك فإذا تيمم فإن التيمم صحيح بشرط العجز عن رد العقد العجز عن رد العقد لو قلت لك ما هو الدليل الدليل هو القضية التي ذكرتها مرارا أن الإمام أحمد يعتني بها وهو وعليها مدار هذا الباب فهو أنه الآن عادم للماء أنه الآن عادم للماء وإن كان هو آثم لكن وضعه الآن هو من العادمين للماء فتحقق الشرط في حقه تحقق الشرط في حقه فيصح تيممه لا نقول يجد له يصح تيممه وليس عليه إعادة نعم يقرأ. فإن كان فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا نسي أو جهل مكان الماء نسي أو جهل مكان الماء الماء موجود وهو يعرف أن الماء موجود كان يعني كان يعرف أن الماء موجود لكنه نسي أو جهل الحكم يقول إن تيمم وصلى أعاد التعليل لأن النسيان لا, يخرج لا يخرجه عن كونه واجدا نحن نقول أنه يعني أصل مذهب الحناب لا وأساسه أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان الماء غير موجود وهو الآن موجود وهو الآن موجود وهذه المسألة نص عليه الإمام أحمد هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد وعليها جماهير الحنابلة عليها جماهير الحنابلة وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يجزئه أنه يجزئه لأن النسيان والجهل للماء يصيره بمعنى المفقود يصيره بمعنى المفقود والرواية الثالثة ما هي التوقف التوقف لتعارض الأدلة التوقف لتعارض الأدلة الآن أخذنا حكم الناس والجاهل ونفيثات روايات وأن المذهب أنه لا يصح التيمم في مسألة قبل أن ننتقل عن هذا الموضوع وهو أن المؤلف يسوي, يسوي بين الناس والجاهل والشيخ بن قدامة في المغني يقول الناس ليس كالجاهل لأن الناس لا تفريط منه والجاهل منه تفريط والجاهل منه تفريط فيفرق بينهما طيب عفوا للعكس العكس نحن نقول ماذا بيسوي بين الناس والجاهل لا يعذر الجميع بين قدامه يعذر الجاهل لأن الجاهل هو الذي ليس منه تفريط الناس هو الذي فرط الجاهل هذا لا يجهل الماء أصلا فليس منه تفريط أصلا لأنه يجهل وجود ماء يعني أنت إذا خرجت إلى ويوجد في السيارة ماء أحد أمرين إما أن تكون تعلم ثم نسيت فهذا نوع من التفريط أو أن تكون لم تعلم بالماء جاهل بوجود الماء فهذا ليس فيه تفريط لأنك لم تعلم بالماء إذن نعيد نقول المذهب لا يفرق بين الناس والجاهل والشيخ بن قدام يفرق بينهما ويجعل الجاهل ليس منه تفريط والناسي منه تفريط واضح الآن؟ طيب والروايه عن امام احمد التي تقول يجئ يقصد يجئ في النسيان والجهل في النسيان والجهل طيب تمام ف... واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعاده عليه لانه حاله يممه لم يكن للماء نعم هذه المساله الذي وأما من ظل عن رحله وبه الماء يقصد المؤلف فيها أن ما قرره في المسائل السابقة إنما هو في من منه تفريق. أما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الأحكام وأما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الأحكام ثم ذكر هذه الصور لعدم التفريط الأولى من ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه إذا ضاعت الراحلة فليس منه تفريط لأنه لن يفرد في هذا الأمر ففيه هلاك وإذا كان في الصحراء مثلا أو يقول أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها يعني كان يعرف أن في هذه المنطقة بئر لكنه نسي مكانه وظل عنها ولم يهتدي إلى مكان البئر ففي هاتين الصورتين يرى المؤلف والحنابلة أنه لا يوجد تفريق أنه لا يوجد تفريق ولهذا يقول إنت يمم وصلى فلا إعادة عليه إنت يمم وصلى فلا إعادة عليه وكون هذه المسائل ليس فيها تفريط وتخرج عن القاعدة السابقة هذا هو مذهب جماهير الحنابلة مذهب جماهير الحنابلة وهو الصحيح من المذهب ثم قال أنه حالة يمومه لم يكن واجداً للماء الحقيقة أن هذا التعليل قد يقال فيه أنه ينبغي أن نعلل بأمر آخر ينبغي أن نعلل بأمر آخر ينبغي أن نعلل نقول لأنه ليس منهم تفريط لأنه ليس منهم تفريط أما عدم وجود الماء لم يكن واجداً للماء ففي المسائل السابقة لم يكن واجداً للماء كذلك المسائل السابقة لم يكن واجداً للماء فالتعليل الذي يخرج هذه المسائل عن المسائل السابقة هو إيش التفريط وعدمه هو التفريط وعدمه نعم وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا غسلا أجزاءه عن الجميع وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين طيب يقول وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزاءه عن الجميع وكذا لو نوى أحدها مقصود بهذه المسألة لولا أن الإنسان بال وتغوط ونام ومسى امرأة هذه مجموعة توجب الطهارة فالشيخ يقول إذا, إذا نوى بتيمومه أحداثا متنوعة أجزأه عن الجميع وكذا لو نوى أحدها يعني نفس الحكم لو نوى واحد من هذه لأن رفع ما يوجبه أحدها هو رفع لما يوجبه الجميع لكن حقيقة أن ذكر الشيخ أصل هذه المسألة هنا محل نظر لماذا؟ لأن المؤلف سيقول فيما يأتي ويشترط النية لما يتيمم له وسيتحدث هناك عن كل ما يتعلق بالنية بالنسبة للتيمم وهو مبحث كبير عند الحنابلة بالنية عند الحنابلة بالتيمم فالفصل بين الموضوعين هنا غير مؤلف وغير المؤلف من الحنابلة لم يفصل وإنما ذكر موضوعات النية في مكان واحد فسنتحدث عن هذه المسألة عند ذكر المؤلف لها يقول أو نوى بتيممه الحدثين يعني نوى الحدث الأصغر والأكبر ثم قال ولا يكفي أحدهما عن الآخر لا يكفي أن ينوي بالتيمم عن الطهارة الصغرى عن الكبرى ولا الكبرى عن الصغرى لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حتى كان عليه حدث صغير اصغر واكبر اناول الاكبر فقط فيجوز له ما يجوز لمن ارتفعت عنه الجنابه دون الحدث الاصغر فيجوز له مثلا أن يقرا القرآن لكن لا يجوز له ان يمس القران لكن لا يجوز له ان يمس القران لماذا لانه لم ينوي حال تيمم رفع الحدث الاصغر لم ينوي حال تيمم رفع الحدث العصار ولماذا يجب أن ينوي سيأتي عند كلام المؤلف إن شاء الله نعم أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر وزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا ولو حضرا ما عدم ما يسخن به الماء طيب يقول وكذا عفوا او نوابيت تيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيل او عدم ما يزيلها افادنا المؤلف أنه يجوز أن يتيمم الإنسان عن النجاسة في صورتين الصوره الاولى اذا كان كانت إزالتها بالماء تضره والصوره الثانية إذا لم يجد ماء لم يجد ماء فهم من كلام المؤلف أنه يشرع عند الحنابلة التيمم عن النجاسة التيمم عن النجاسة وهذا الحكم هو مذهب الحنابلة وعليه الجماهير وهو من المفردات التيمم عن النجاسة من المفردات وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجب ولا يشرع أن يتيمم عن النجاسة واختار هذه الرواية جمع من الحنابلة على رأسهم الشيخ ابن تيمية لكن المذهب ما هو المذهب أن الإنسان يتيمم عن النجاسة فمثلا إذا كنت في البر وأصابت توبك نجاسة ولا تستطيع إزالة هذه النجاسة ولا يوجد ما فأيش تتيمم عنها فتتيمم عنها هذا هو مذهب الحنابلة لأن إزالة النجاسة نوع من الطهارات فكما أن الطهرات تؤثر في الوضوء والغسل فكذلك تؤثر في إزالة النجاسة وتذكرون أنا قلتكم أن الطهارة المائية تنقسم إلى ثلاثة أقسان فقط الوضوء والغسل وإيش وإزالة النجاسة هذه الطهارات المائية فإذا كانت التيامم يؤثر في الوضوء والغسل فكذلك في إزالة النجاسة لكن هذا من مفردات الحنابلة كما سمعتم نعم أوخاف يقول أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يتيمم إذا خاف من شدة البرد وتقدم معنى أن مقصود الحنابلة بالخوف من شدة البرد ليس خوف الهلاك وإنما خوف إيش التضرر إنما خوف التضرر بنحو بطء الشفاء أو زيادة المرض ونحو ذلك والمؤلف يقول يجوز أن يتيمم ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم إذا أمكن أن يستعمل الماء البارد بلا ضرر ومن صور إمكان استعمال الماء البارد بلا ضرر الصورة الأولى أن يسخنه الصورة الثانية أن يتمكن من غسل أجزائه مع التحوط عن البرد ودفع الضرر مثل أن يغسل جزء ثم يغطيه ثم يغسل الجزء الثاني ثم يغطيه فيجب عليه أن يتوضع الحاصل ما هي القاعدة أن أنه لا يجب أن يتيمم عن البرد إلا إذا لم يتمكن من تفادي ضرر البرد بأي طريقة بأي طريقة وقد مثل المؤلف للتسخين وأفادنا المؤلف بقوله ولو حضرا أنه يجوز عند الحنابلة أن يتيمم الإنسان في الحضر مو في السفر في الحضر إذا خاف من شدة البرد. وستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أجاز التيمم في السفر وعلة جواز التيمم في السفر خوف الضرر فنقيس عليه الحضر واضح؟ فنقيس عليه الحضر فيجوز الإنسان أن يتيمم بالشرط السابق أنه لا يمكن أن يسخن إلى آخره وعن الإمام أحمد رواية ثانية في الموضوع أو في المسألة أنه لا يجوز التيمم في الحضر للبرد مطلقا الحضر ليس مكان للتيمم في البرد ودليل هذه الرواية وإن كنتم على سفر سفر فالسفر شرط منصوص عليه في الآية تقدم معنا أن الخروج عن قضية ذكر. قيد السفر في الآية أنه خرج مخرج الغالب والسبب في أنه خرج مخرج الغالب أن الإنسان غالبا يفقد الماء في السفر لكن عن الإمام محمد روايها تشديد يعني في قضية تيمم في الحذر لا شكل يعني. فعلا قضية يعني لكن على كل حال على المذهب يجوز بهذا الشرط ثم قال بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا لا يصح التيمم عن النجاسة إلا إيش إلا بعد تخفيفها وجوبا إلا بعد التخفيف وجوبا التخفيف مثل حك اليابس منها إذا لم تكن تملك الماء فأنت تملك حك اليابس منها فهذا نوع من أنواع التخفيف فهو واجب قبل التيمم فإن كان تيمم قبل أن يخفف النجاسة فيجب عليه أن يخفف ثم يعيد التيمم ثم يعيد التيمم وانت لاحظت يعني ان الشيخ رحمه الله ادخل موضوع التيمم ايش ادخل موضوع التيمم ال في شده البرد عن الماء البارد بينما موضوع الكلام عن ايش تيمم عن النجاسه صح ولا لا لو كان رتب ترتيب يعني اخر بانجمع المسائل مع بعض كان أفضل يعني طيب بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزاءه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا الدليل دليل إيش إيش التيمم إيش لا لا ها جوج التيمم إيش في الحضر يعني لا هو ما يريد هذا فأنتم معذرون هو ترتيب الشيخ في هالموضع هذا هذا دليل على جواز التيمم عن النجاسة هذا دليل لجواز التيمم عن النجاسة الموضوع الأول الذي ذكره في الأول ولو لم يكن المؤلف الشيخ رفع الله درجته أدخل مسألة التيمم عن البرد في الحضر كانت المسألة واضحة يعني فإذن ما هو دليلهم عموم حديث جعلة للأرض مسجداً وطهورة وجه للسدلال أن, أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض طهور يعني تطهر ومما يدخل في هذا إزالة النجاسة وذكرنا لهم دليلاً آخر وهو القياس على الطهارة في الوضوء والغسل القياس على الطهارة في الوضوء والغسل فأصبحت أدلة الحنابلة على مشروعية التيمم عن النجاسة لهم دليلين عموم الحديث والقياس على الطهاره المائيه في الوضوء والغسل طبعا انت كطالب تدرس الروض يجب تهتم بهذه المساله وامثالها لانها لانها من المفردات والمثله اذا كانت من المفردات نحتاج نعرف ليش الحنابل خرجوا عن مذهب الامه الثلاثه فهذا هو دليلهم هذا هو دليلهم نعم او خبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه يقول أو حبس في مصر فلم يصل الماء فلم يصل الماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزاءه إذا حبس في مصر سواء حبس أهل المصر كلهم أو حبسه في مكان معين ولا يوجد ماء في هذا المكان الذي حبس فيه فالحكم فيتيمم أجزاءه فتيمم أجزاءه يعني أنه إذا تيمم في هذه الحالة أجزاءه لماذا المؤلف ذكر هذه المسألة مع أنه غير واجد للماء لأنه تيمم في الحضر لأنه تيمم في الحضر تيمم الحضر يحتاج إلى كلام خاص فذكر له مسألتين في الماء البارد وإذا حبس المنصوص عن الإمام أحمد ومذهب الجماهير أن الإنسان يتيمم في هذه الصورة إذا حبس في مكان لا يصل إليه الماء أنه يتيمم في هذه الصورة والسبب أنه يصدق عليه أنه عادم للماء وأما الآية فالجواب عنها أن قيد السفر خرج مخرج الغالب وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن المحبوس في الحضر في مصر لا يجوز له في مصر من الأمصار لا يجوز له أن يتيمم لأن الله إنما أجاز التيمم بقيد السفار والغريب أن هذه الرواية اختيار الخلال هذه الرواية اختيار الخلال مع العلم أنه يعني من حيث الفقه فيها بعد يعني فيها بعد لأنه يصدق عليها أنه غير واجد للماء ماذا يسمع طيب إذا عرفنا الآن أن المؤلف تحدث في هذا المقضع الاخير عن مجموعة من الصور التي يكون فيها التيمم في حال الحضر دون السفر نعم أو عدم الماء والتراب كمن حُبِس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب نعم إذا عدم الماء والتُراب في الحضر أو في السفر ومثل له المؤلف كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تُراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تُراب الحكم أنه يُسَلي الفرض فقط الحكم اذا أنه يصلي على هذه الحالة الحكم انه يصلي على هذه الحاله فهو الآن لم يتطهر باي نوع من انواع التطهر لا بالماء ولا بالتراب ومع ذلك الصحيح من مذهب الحنابلة انه يجوز له أن يصلي على حاله هذه بلا اعاده كما سيذكر المؤلف بلا اعاده كما سيذكر المؤلف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم ولوجود قاعدة مهمة لطالب العلم وهي أن العلماء يرون أن العجز عن الشرط لا يسقط المشروط إذا عجز الإنسان عن شرط العبادة فهذا لا يعني أن العباده تسقط مثل لو أن الإنسان لم يعرف اتجاه القبلة فالصلاة لا تسقط مثل لو أن الإنسان لم يجد سترة يستر بها نفسه للصلاة فالصلاة لا تسقط إذن قاعدة أن العجز عن الشرط لا يسقط العبادة لا يسقط العبادة فكذلك هنا هو عجز عن شرط صحيح أنه شرط من أهم الشروط وهو الطهارة لكنه يبقى شرط من الشروط فإذا عجز عنه صلى على حسب حاله ثم قال الفرض فقط الفرض فقط يعني دون نوافل يعني دون نوافل كما سيأتينا تعليل الحنابل على حسب حاله ولم يعد في هذه المسألة انتهينا أنه يصلي انتهينا نأتي إلى مسألة هل يعيد أو لا يعيد هذه المسألة فيها عن أحمد رواية ثانية الرواية الأولى أنه لا يعيد وهذه الرواية هي المذهب وهذه الرواية هي المذهب واختارها من المحققين المجد والموفق الرواية الثانية علم محمد أنه يعيد وهذه الرواية على خلاف المعهود هذه الرواية عليها أكثر الحنابلة هذه الرواية التي ليست هي المذهب عليها إيش أكثر الحنابلة ويبدو أنهم يعني جعلوا القول الرواية الأولى هي المذهب بسبب إيش بسبب المجد والموفق وقرأت لكم انا في الكلام شيخ الإسلام وغيره أنه كان في فترة من الفترات المذهب هو ما يقرره إيش المجد والموفق عند المتوسطين فهنا في هذه المسألة يبدو لي أنه صار المذهب على وفق ما اختاره هذان العالمان وإن كان رواية الإعادة كما قلت اختارها الأكثر هذا قليل دائما يمر معنا أن الرواية التي تكون هي المذهب هي التي اختارها الأكثر فهذا مثال يعني قد لا يمر كثيرا ثم قال الشيخ منصور معللا لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهتاته إذا إذن القاعدة أن من أتى بما أمر به فإن ذمته تبرى ولا يجب عليه بعد ذلك لا إعادة ولا سواها طيب اقرأ ولا يزيد على ما يجزو في الصلاة فلا يقرأ زايدا عن الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزو في التشهدين نعم فقط انتهى إذن المؤلف يرى أن الصلاة لعادم الطهارتين لا تتجاوز الواجب لا من حيث جنس الصلاة فلا يصلي إلى الفريضة ولا من حيث ما يقال ويفعل داخل الصلاة فلا يأتي إلا بإيش بالواجب فقط لا يزيد عن الواجب تعليلهم ما هو التعليل صحيح. هم يقولون حسنت هم يقولون أن هذه صلاة ضرورة فتقدر بالضرورة وما ليس بواجب ليس له ضرورة وما ليس بواجب ليس له ضرورة فإذا لا يجوز أن يزيد لأن هذا فعل ضرورة لا يجوز أن يزيد عن القدر الواجب طيب إذن أخذنا الآن هذه المسألة وهو أن الحنابلة يرون أنه ما يزيد في فاقد الطهارتين عن الواجب ثم قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ما معنى هذه العبارة؟ مقصود المؤلف أنه وإن صلى بدون طهارة تيمم ولا طهارة مع فإنه إذا استجد له ما يوجب الناقض يجب أن ينصرف من الصلاة ثم ماذا يفعل يصلي على حسب حاله من جديد فإذا لم يستجد شيء لا ماء ولا تراب فسيصلي على نفس حاله الأولى هل كذلك لأنهم يقولون أن الحدث منافي للصلاة فإذا وجد بطلة الصلاة ثم يبدأ من جديد في الصلاة حسب حاله انتيسر له ماء فعل أو تراب فعل وإلا فيصلي على حسب حاله ولا يقال إن هذا الفعل تحصيل حاصل لا يقال هذا الفعل تحصيل حاصل فهو قبل الحدث وبعد الحدث واحد الجواب لا هذا ليس تحصيل حاصل لأن وجود الحدث منافي للصلاه وجود الحدث منافي للصلاه وإذا كان الحدث يؤثر بمن توضى وهو على طهارته فكيف لا يؤثر بعادم الطهارتين كيف لا يؤثر بعادم الطهارتين طيب ولا ام متطهرا بأحدهما. يعني لا يجوز لفاقد الطهرتين أن يكون إماما لمن وجد أحد الطهرتين بأن تطهر بالماء أو بالتراب وذلك لأنه يوجد عند الحناء بلا قاعدة لا يجوز أن يتخذ إماما من لم يتطهر وهو عالم بأنه لم يتطهر كما سيأتينا في باب الاقتداء في الصلاة فإذا هذه القاعدة عندهم تؤدي إلى أنه لا يجوز لإفاق الطهرتين أن يأم من وجد أحد الطهرتين نعم. ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجس ونحت الحجارة ونحوها طهول. طيب ويجب التيمم بتراب خلاصة مذهب الحنابلة أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد وأنه كان المؤلف ذكر كل هذه الأشياء كان احسن كما فعل غيره كما فعل غيره لا يجد التيمم إلا بتراب له غبار وش فيه يعلق باليد أي شيء لا, لا توجد فيه هذه الصفات لا يجد أن نتيمن به كما سيفصل المؤلف واضح الآن إذن لا يجد التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد الدليل قالوا والدليل من وجهين الأول الآية فتيمموا صعيدا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا منه هنا تدل على أنه أنه إيش لابد أن يكون منه شيء يعلق بالوجه وقالوا أيضا الحنابلة وأما من قال أن من في الآية الابتداء الغاية فهو قول فيه تعسف شديد ونقل هذه العبارة عن الزمخشل طبعا الحنابلة يحتاجون إلى يعني نصر لقولهم هذا يحتاجون إلى أدلة قوية فإذا عرفنا الآن مجموعة الاستدلال بالآية أن من في الآية للتبعيد وأنه لا يصح حملها على ابتداء الغاية وإن كان من معاني من لكن حمل الآية عليه فيه تعسف شديد بدليل شهادة رجل مثل إيش الزمخشب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربتها لنا طهول وجه الاستدلال أن تعليق الحكم بلافظ يدل على انتفاء الحكم عن غيره واضح هذه أدلة الحنابلة هم يقولون أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أنه لابد من تراب له غبار وأما ما سيذكر المؤلف مثل الرمل والجص وإلى آخر فهذا لا لا يجوز التيمم به لظاهر الآية ولظاهر, ولظاهر الحديث ربما أنا لم أجد لهم لكن قد يكون من أدلة الحنابلة ما تقدم معنا أن التيمم طهارة ضرورة وظواهر النصوص تدل على أنه لا يتيمم إلا بالتراب فلا نتجاوز التراب لأنها بهارتيش ضرورة لكن الحاصل أن هذه هي أدلة الحنابلة عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يجوز التيمم بالرمل وكل رواية نقول أنه يجوز التيمم يعني مع التراب وعنه رواية ثالثة مع التراب وعنه رواية رابعة بكل ما على وجه الأرض من جنسها وإن كان هذه الرواية لا يذكرها كثير من لكن شيخ الإسلام أشار إليها أنها رواية الآن عرفنا الروايات واضح معي أنتم طيب هذه هي الروايات الحنابلة الذين يذكرون هذه الروايات اختلفوا هل هذه الروايات هل يجوز التيمم بالرمل عند عدم التراب ولا مطلقا فمنهم من قال الإمام أحمد يقصد أنه عند عدم التراب ومنهم من قال مطلقا فهذا خلاف والأكثر أنه مطلقا الأكثر الحنابلة أنه مطلقا هناك فهم آخر للروايات عن الإمام أحمد الآن الفهم الأول لاختلاف هل هو مطلق أو مقيد هناك فهم القاضي القاضي دائما يفهم رواية الإمام أحمد دائما له فهم يعني دائما يبين مقصود أحمد ومعنى الرواية ويحملها يقول الشيخ القاضي في كتاب روايتين واختلفت يعني الرواية في جواز التيمم بالرمل فنقل الميموني من ذلك ونقل أبو داود جوازه يقول ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين فالموضع الذي قال لا يجزيه إذا لم يكن له غبار والموضع الذي قال يجزيه إذا كان له غبار هذا فهم جديد أن الإمام أحمد لما قال يجوز تيمم بالرمل فهو يقصد إيش إذا كان له غبار فتحصل معنا أن رواية جواز التيامم بالرمل إما أن نحملها على أنه مطلقا أو نقيدها بعدم وجود التراب أو نقيدها وجود الغبار واضح؟ وأن أكثر الحنابلة يرون إيش؟ وأن أكثر الحنابلة يرون أنه مطلقا رواية مطلقة ما صنعه الشيخ القضيب ويعلى هنا جميل جدا وغض النظر توافقها وتخالفه لكن فعلا توجد روايات كثيرة يظن أنها مختلفة والواقع أن كل رواية تحمل على حال كل رواية تحمل على حال ولو نشط طالب علم فاهم لكلام أحمد وفاهم لكلام الحنابلة وجمع ما يمكن توحيده من الروايات لكان هذا عمل يعني رائع جدا وهو مفيد لمذهب الحنابل أكثر بكثير من بعض الدراسات التي يكون فيها نوع من الجامعة المجرد طيب قبل أن نخرج من هذه المسألة هذه المسألة من فروع قاعدة ما هي؟ من فروع قاعدة قاعدة وصلية وهي مفهوم اللقب مفهوم اللقب أحد أنواع مفهوم المخالفة ومفهوم اللقب نقل أن الجماهير لا يرون أنه يعتد به والحنابلة يرون أنه يعتد به أن مفهوم اللقب حجة وأيضا وافق الحنابلة داود ونقل أن المالكية أيضا وافقوهم أما الشافعية والأحناف أو الحنفية فهؤلاء لا يرون مفهوم اللقب مطلقا وأما شيخ الإسلام فهم ينسبونه أحيانا لمذهب الحنابلة وأحيانا لا ينسبونه والسبب أنه صرح أنه عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب في بعض أقسام مفهوم اللقب في إجماع أنه ليس حج أصلا يعني ففي تفصيل المهم أنه شيخ الإسلام له تفصيل وإن كان البعض ينسبه لأنه لمذب الحنابلة لكن ليست دقيقة هذه النسبة ليست دقيقة اللي يعنينا الآن أنه هذه المسألة من فروع مفهوم اللقب لأن تعليق الحكم بلقب التراب ونفيه عن غيره هذا أخذ بمفهوم اللقب هذا أخذ بمفهوم اللقب وابح الآن طيب نعم يقرأ. طهور فلا يجوز بتراب تيومم به لزوال طهوريته باستعماله نعم التراب المستعمل في التيمم يجب أن يكون طهورا فإن كان مستعملا في طهارة أخرى فإنه لا يجد أن نتيمم به قياسا على المستعمل في طهرة الوضوء وهو الماء لكن المقصود مقصود الحنابلة بالمستعمل مقصودهم ما تناثر من الوجه والهدين وليس مقصودهم البقعة التي تيمم عليه شخص آخر بل مقصودهم ما تناثر أما البقعة فسيتحدث عنها المؤلف سينص عليها المؤلف أنه لا إشكال فيها إذن المقصود ما تناثر من الوجه واليدين فهذا مستعمل أما البقعة التي تيمم بها شخص يجوز أن يتيمم بها ثاني وثالث ورابع طيب ثم قال وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز نعم جيد أن أردف هذه بتلك حتى يفهم المقصود يجوز التيمم في موضع واحد بلا نزاع عند الحنابل يجوز التيمم في موضع واحد من جماعة بلا نزاع لا أدري أنا هل مسائل التي قال عنها الحنابلة أنها تجوز أو لا تجوز بلا نزاع هل أحد جمعها وقارنها بمسائل الإجماع لا أدري هل يوجد بحث أو لا لأن, لأن هذا أيضا جيد مفيد المسائل التي لم يتنازع فيها الحنابلة هل فيها خلاف عند غيرهم غالبا لا غالبا لا لكن تحتاج إلى دراسة واستقراء وتتبع حتى نحكم عليها نعم كما لو كما لو توضأوا من حوض يغتلفون منه نعم ويعتبروا أيضا أن يكون مباحا فلا يشح بتراب مغسوب قياسا على الماء المغصوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو لو الله علمه صلى الله عن نبينا محمد وعلى لصحابه أجمعين